برادع البردعه امال ايه اتصلت مره ببرادع البردعه قلت له مالك قال لي لقيت الدنيا مولعه وان للامريكا فيها منفعه الله يخرب بيتك يا اتصلت مره على برادع البردعة قلت له مالك قال لي لقيت الدنيا مولعه وان لامريكا فيها احلى منفعه قلت له يعني <تصفيق> اه الست في الاذاعه اللي على لا مش مش تبعنا دي <تصفيق> لا للناس للفقر جايه مش مودعه ده ربنا يستر يعني لو سمحت نكمل يا ابني الحاجات ال اللي... <تصفيق> دي حاجات دي <تصفيق> لله المستعان طيب ماشي استنى اكمل بس قلت له يعني ما شفتكش اعترضت على ايام غزو العراق ولا قلت لن ابقى في منصبي ما دم عربي او مسلم يراق قال لي يا ازهار بايه ده الدولار ب جنيه طول الله خرب بيتك روح يا بعيد استنى بس ش... نكمل يا اخوانا ما متل... تبوظوش مت... بنات افكار يعني <تصفيق> ده البردعه البردعه اللي لقاها مولعه وامريكا فيها منفعه المهم قال لي اه بنات افكار مش بنات الجيران يعني قال لي بقول لك ايه يا زهر بيه اتصل على عمرو موسى بسيبك مني فكك مني قلت ماشي اتصلت على عمرو موسى الجاموسه قلت له مالك قال لي بصراحه انا كنت في الجامعه العربية وكانت دايما ملحوسه اخواننا اكتبوا الحاجات دي اه امال ايه قال لي انا كنت انتوا ازاي يا عمرو موسى يا جاموسه قال لي اقول لك يا يظهر بيه انا كنت انا كنت في الجامعه العربيه وكان دايما ملحوس قال لي بقول لك هيا الله شغل, شغل المصري لا احلى مع ولا انا بقوله ده بيسموه انا بقوله بيسموه يا اخويا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اللي انا بقوله ده ايه يعني حد يكتب لي حاجه يعني <تصفيق> مش كده المهم قال لي بيقول لك ايه يظهر بيه سيبني وروح على حمدين يقصد صباحي حمدين صباحي قلت له <تصفيق> قلت له عامل ايه يا حمدين يعني صباحي سالته حمدين قلت له ايه وبعدين قال لي اهلا يا نور ليه انا كنت مرشح في الرئاسه اني كنت مرشح في الرئاسه وطلعت منه وما خدتش وظيفه حتى كان ناس ايه ايه <تصفيق> الرجال من الاخوه اللي في الروم بلاش حد يقعد يعمل تاليفات واحد يقول لي مهروسه ومربوسه الحاجات دي انتوا اخركم تبقوا هنا يعني في بس كل واحد يقول لي مهووسه ومرووسه ايه ده بصوا الشارع يا اخوانا لا لا بقى ايه الكلام اللي بتقولوه ده زريوسه اه يعني من كل لابه وسط الشارع لا لو اي شاعر شعر بنفسه مثلا ما حد مجمله هنا هيزعل يعني شعر بنفسه يعني المهم اخر حته على على الرجل اللي اسمه مرقص اللي كان في مرشح في الرئاسه قلت له يا مرقص قلت له يا مرقص لافيزيتور ملهاش مزاج دلوقتي وبعدين لا لا بتعرفش نعرف لا لا لا يا هي ما تعرفش في الشعر هي خيرها بس تكره في التاب المقدس يعني احنا مش عايزين نظلمها بعدين تتتكشف بدل حد يكتشفها وبعدين بقى تطلع تكتب كتب وتالف كتب والناس بعد كده ايه ها نقول لها يا فيزيتور ممكن تيجي معانا الروم حوار تقول لا خلاص لا مؤاخذه مش فاضيه انا وراك بقلب كتاب <تصفيق> المهم البومبس عشان نكمل ايه امال ايه كل الصغار بداوا وكبار يا اخواننا يعني طيب سلام ما نجيب نايس مان يستفاد يمكن يطلعوا ولا كربنا هديه المهم سالت مرقص اللي كان مستشار الرئيس مرقص قلت له طلعت ليه من الرئاسه يا مرقص قال لي ده راجل رئيسنا راجل اخواني وانا عاوز ارقص بعدين بقى مع مرقص ده ها هو بدا طفل يعني هو عايز يقول كده البسة لسه لابسه كرنب سالت مرقص طلعت ليم الرئاسه يا مرقص قال لي الراجل ده اخواني وانا عاوز ارقص قلت أهلاً, اهلا اهلا ابو مالك وريو طب بقول لك يا فيزيتور اقول لك حاجه اسالك سؤال والله في الكتاب يعني خفيف عن المعده كده صوت يا اخوان لا لا ما تحكيش اكتبي يعني ما في مشكله اكتب اكتب عادي يعني مش لازم تاخد المايك لا في صوت في صوت في صوت صلوا لي يا اخواني اذكرواني في صلواتكم ها بارك الله فيك شوف الصوت رجع ازاي اكيد انتوا صليتوا في قلبكم والرب يملا بيوتكم محبه وفلوس ودراهم ودنانير وحاجات كتير طيب السؤال ده بجد والله يا استاذ فيزيتور يعني بس ما مني يعني دلوقتي لو ان واحد مثلا مسيحي ماشي راح يسلم على بنت خالته او بنت عمته تمام فجى مد ايده يسلم بايده قالت له لا جت مسلمه قبلها من وجنتيها من خدها ده وخدها ده تمام هل في الكتاب عند حضرتك ما يمنع هذا الامر ها هل عندي حضرتك في الكتاب ما يمنع هذا الامر لا لا هي فيزيتور معروفه محترمه فعلا ها تفضلي <تصفيق> جاوبي لو حبيت لو حبيت تاخدي المايك ما فيش مشكله ها احنا عندنا كمسلمين بنسلم بالايه المحارم بالايدحات لكن غير المحارم لا يجوز عندكم ما يمنع هتضحكي على ايه انا والله سالتك سؤال بجد دلوقتي لو حضرتك رحت تسلمي على ابن خالتك وابن عمتك تمام سلمت يعني لموخذه ببقك يعني مثلا من هنا وخد هنا هل في عندك ما يمنع عيب مثلا حرام ولا عادي بس سؤال يعني مش في حاجه يعني ها ها, ها. نزل لنا النص على طول بقى كده حضرتك هتنزل لي نص بقول طب اتفضلي معاكي <تصفيق> <تصفيق> طيب اول شيء شكرا للمايك وشكرا ل كل شيء انا بس بدي اقول على شغله هيك ارتجالي يعني تلقائي على السؤال ما بعرف اذا تفهم علي بس بالكتاب المقدس في ناس بيقول انه كل الاشياء لي بس مش كل الاشياء بتنفعني يعني يعني ما عنا حرام وحلال بس ك مؤمن يسكن الروح القدس هو بيعطيه الارشاد انه على الصح الهداية يعني اذا يعمل هالشيء ولا ما يعملوا اذا انسان فعلا مع ربنا وبحب ربنا مظبوط وطالب ارشاد الله فطبيعي انا اذا مثلا شفت خالتي ابن خالتي وحسيت انه ابن خالتي نيته نصكم مش اجي يعني اقبله القبله اللي انت عم تحكي عنها بس اذا حسسته انه هو بسيط وماسكين بحجل حب حب يعني حب بسيط حب ريق ممكن اقبله يعني عادي فنت عارفه الروح الله اللي ساكنه فينا هي بترشدنا نقبل او ما نقبل وقبل الله عليكم والسلام عليكم يلا سلام طب والله يعني حضرتك بصراحه صريحه جدا يعني ما عندكيش خداع زي ما بنسمع من بعض الناس يعني طب معلش بس يعني اخر حاجه بس يعني اه لا يا كلام مصارحه طيب بالنسبة للزواج يعني اخر سؤال يعني في الموضوع ده بالنسبه للزواج هل في شيء محرم في الزواج يعني علاقه الراجل مع المراه ولا ما فيش حاجه ممنوعه اتفضل معاك المايك يعني كل مباح طب اتفضل معاك المايك اوكي انه شو السؤال انه الرجال والمراه مع بعض يعني شو كل مباح يعني مش فاهم عليك ايش ممكن توضح لي السؤال مرة ثانيه بليز شكرا طيب مثلا يعني ان واحد مثلا متزوج مع زوجته مثلا تمام مع زوجته مع الزوجه هل كل شيء مباح بالنسبه للزواج ولا في شيء حرام بس او ممنوع مثلا اتفضل معك المايك كله كله كله مباح ولا في حاجه ممنوعه معاك المايه كله على كله كله مباح يعني مش فاهمه اه يعني بياكلوا مع بعض بيشربوا مع بعض وبيسربوا بعض وبيشدوا شعر بعض يعني عادي بيلعبوا مع بعض كله تمام يعني. اه عادي طيب متشكر لحضرتك يا استاذه فيزيتور وشكر لك ان حضرتك اديت الفرصه وقلت لنا ان كله مباح عادي يعني مفيش مشكله انا سلم بحضرتك معايا طيب عشان بس مراعاه لشعور الشباب اللي معانا عشان نكمل في السؤال يعني تمام لو حضرتك فعلا ضفه محترمه وكل اهل لبنان يعني وهلا بك في الروم معانا وتكبرني تكبرني يعني ايه صحيح فينك يا <تصفيق> طيب عندك سؤال في الاسلام ولا حاجه لا, لا لا لا تقبرني مش تقبرني ما انا قلتش تكبرني تقبرني اقبرني يقول لك اقبرني كده ربنا يقبرك روح <تصفيق> الله يا ساتر لا ما يقبرني يا أخوانا. كل واحد يقبر نفسه لما كل واحد يقبر نفسه ومش عاوزين حد يقبرنا هنا لما اغص لا لا لا لا لا كل واحد يقبر نفسه لما اغص انا مش عاوز حد يقبرني كل واحد الله يسهله لما اغص يعني طيب طب دكتور منس ولا حد ياخد الاداره بقى ولا ايه طبعا دي سي انا عارف نيوت إن وحشه كان عايز اكمل في الاسئله بس ناه يعني ما ندش الكلام ده يعني اركنها دي سي لما <تصفيق> <تصفيق> اغص دي سي يا ما اقولكش يا دكتور مؤنس كان المايك عنده زز زفت وبص وزز يقول لك از از از وشغلانه تحس ان انت قاعد في, في, في فرح بتاع اسمه ده الولد اللي, اللي اسمه الصغير ده تلاقيه كله عمال يدربك في بعض السماعه فوق والسماعه بقه والمكبرات الصوت في ودانه حاجه مشكله قوي ربنا يكفينا الشر يا رب <تصفيق> ها مش ده اللي حصل يا براود انت هتعجب مين اللي عينك ها <تصفيق> اهو بيحل, أو بيحل. <تصفيق> طيب السلام عليكم ورحمه الله صوتي مسموع كده يا اخو السلام عليكم يا طلاب لا انا عايز اعرف بس صوتي مسموع ولا لا اهلا يا يا استاذه فيزتور. ازاي حضرتك عامله ايه اوكي يا بروفيسور تمام اخونا ازهار دكتور مؤنس حياكم الله يا دكتور مؤنس انا نادر ما بطلع على المايك طيب لا اخونا دي سي عذبنا بصراحه يا. اه لا مش عارفاني طبعا يا استاذه فيستور يا سلام انت اللي قفلت روم اخونا نجم <تصفيق> انت اما كنا فاتحين الروم بتاع اخونا نجم اصلا في, في القسم المسيحي اه انت اللي قفلتيه انت اللي قفلتيه لما يعني حضرتك تجليتي اصلا في حصقيال و الروم اتقفل بسببك يعني عموما طبعا انا ما اقدرش اتكلم تجليتي ازاي تجليتي وقريتي حصقيال وقريتي كل حاجه في الكتاب المقدس احنا احنا يا عم رحمنا رحمنا بقى الله يرحمك يا اخي حمد <تصفيق> <تصفيق> ااا الاونر لو معانا يحط دي سي في البان مش هينفع كده مش هينفع الكلام ده بصراحه مش هي يا اخونا نور اللي في في يا اخي نور مش هي دي التانيه اسمها فيفي 4 في جيسز قبلك لكن ما بتقراش الكلام ده ماشي هي لا مش هي اهلا اهلا ماسنجر ماسنجر العابر عليكم السلام ورحمه الله الله يا اخونا 3 اصفار كيو 3 اصفار حي الله طيب حد براود عاوز اسالها براود اكتب واحد وخد الماية يا براود لا استنى يا استاذ ابوذر اخونا براود الدكتور براود ده دكتور صيدلي تخصص ابر وحقن وربنا يسهل له ما شاء الله معاه فلوس كتير يعني عاوز اسالك سؤال اه معاك المايك يا براود اركن الماسنجر بك عام احام استاذ الفيزيتور والله العظيم والله انا خايف وانت بتقول لا تبلع المايك يا عم ارحمني يا عم ارحم حد تطلع تتكلم انا واحد يتكلم ما تطلع ابرود هتاخد الماكه اللي مشتري ما تطلع ابرود هتاخد الماكه اللي مشتري خلاص كما قال الشاعر البابلي قال لك منه الريح ترد واستريح ها يلا هتاخد الماكه ابرود ولا مش واخده يا مسنجر لو عاوز الماكه يا ابني ارفع ايدك واكتب 7 ونزل لي لو سمحت ياك الماكبراو اهم اهم السلام عليكم يا اخوه السلام عليكم الرب يبارككم جميعا ويبارك خدمتكم وتعب محبتكم اهلا وسهلا بكم جميعا يا عم اقعد بدل ما احكي قصه عبورك من الرومات المسيحيه عارفه يا استاذه فيفي مونساندر ده كان هيعبر كان بيدخل الرومات النصرانيه واخد بالك وكان في هناك ينزلوا له ورد واهلا بالاستاذ مونساندر الصعيدي وكل واحده تقول له مش عارف وكان حد اتصورت ربنا يكفك الشر الصوره دي تحسي انور السادات ما شاء الله انور السادات يا ما شاء الله شنبه ده ملوش شنب صحيح اه ملوش شنب لمغز كم الجلابيه بتاعته كم الجلابيه بتاعته ويشيلوا فيها جزء أرنب عارفه جزء أرنب في في الكم الواحد يعني ما شاء الله لما يروح السوق ما شاء الله ممكن يشيل اربع تجوز أرنب الله يسعد لك يا عم الله يسعد معاك المايك يا براوت ما شاف اخرتها محدش يعمل جنب اخو انت اساسا متغاظ مني عشان انا احلى منك اصلا انت متغا انا سطرت على على على يا نصاب طب قول لهم لما عيالك شافوا صورتي قالوا ايه ها قالوا من الامور ده ولا لا لما شافوك انت اتخض ولا لا ها قول الصراحه طب احلف كده احلف الروم كله ها احلف ها انت يا برود يعني مش عارف تقفز على المايك انا مش عارف ادمن ومش عارف تقفز على المايه معلش يا اخونا نور اخونا براود عاوز المايك دي, دي رابع مره يتلف على ها يا براود لو جاهز اكتب 7 اي حد غيره هيتنقط ها اي حد غيره هينق معاك المايك انا صورت على البروفايل على البروفايل بتاعي يا اخو السلام عليكم فركات السلام عليكم في صوت كده السلام عليكم في صوت في صوت السلام عليكم طيب بص يا استاذ فيزيتور بسرعه بس عشان مش عارف يتجننوا على بعض النهارده كده ليه خلاص <تصفيق> بص يا. السؤال كانت اتسال خلاص سؤال كانت تسال وعايز حضرتك تجاوبني عليه ما حاجه السيد المسيح لعمل معجزات ما حاجه السيد المسيح لعمل معجزات خلاص هو محتاج يثبت للناس ان هو اله شكرا جزيلا اه ما حاجه السيد المسيح انه يعمل معجزات ليه السيد المسيح كان بيعمل معجزات خلاص <تصفيق> شكرا جزيلا شكله كل يخش على تعيش في الصوره بتاعتي الصوره انت عارف احلى حاجه في الكومنتات بتقول حد يدخل على البروفايل بتاعي البروفايل ها البروفايل ابو زلوم بروفايل حد يقول البروفايل يا راجل يا فضحنا كده محدش ينقط زندل غير انا بس مغير مسموح لاي حد معلش عادل الله يكرمك معاك المايك يا استاذ فيزيتور اسم حضرتك معاك المايك يا استاذ فيزيتور يا بتاع البروفيل انت البروفيل بيزلق البروفيل بيزلق لا ازاي مش حلوه الصوره يا استاذ انا السلام عليكم معلش يا اخويا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم تفضلوا مساء الله اخوانا بالله عليكم أنا ما يصحش يعني ربنا يحفظكم يا رب في صوت يا اخوه مساء ان شاء الله طيب يا اخوه بالله عليكم يعني مش واضح عليها اكتر من كده لكن زودناها تمام زودناه والله عيب معلش يعني ننتبه ان شاء الله للضيفه فالله تعالى احنا موجودين في الغرفه عشان ادي والله عز وجل وبنت موجوده بنتكلم معاها اي اخ يتقدم فالله تعالى يتكلم اي اخ تمام طب نوقف المايك السلام عليكم طيب استاذه فيزيتور اتفضلي معاكي المايك جاوبي على السؤال بتاع الاخ الدكتور براود تخصص حقن وابر اتفضلي معاكي المايك طيب دكتور مؤنس ما تزعل علي انا مش مش متضايقة. خليهم يلعبوا خليهم مبسوطين بالنسبه لسؤال بروتو المسيح يعني انا مش عم بطلع على الكتاب كل معجزه كان لها سبب وكان لها هدف فاذا بتحب يعني نروح اوفر يعني ماركل عشان نحكي شو الهدف وشو السبب عشان حضرتك تفهم ومنجاوب على السؤال فارد تجيب لي مثلا شاهد او كيف تقول انتم مثلا وين السيد المسيح عمل معجزه ومنشوف نقرا مع بعض ليش بس مش اكيد ربنا كان له حكمه معينه في وقت كل معجزه وشكرا يا ازهار معك المايك زارنا يا استاذ فيزيتور حضرتك ما فهمتش السؤال هو عايز يقول لك هل الاله يحتاج الى معجزه لتثبت انه اله معاك الماكبراو ايوه صح كده بصي يا استاذه فيديتور احنا لما بنكلم الاخوه المسيحيين بيتكلموا على ان معجزات السيد المسيح هي دليل من دلائل الالهيه بتاعته خلاص فمهما كانت الغرض فيها فانت هتقولي غرض لاداء مصلحه بالنسبه ل الشخص ولكن الهدف الرئيسي او الهدف الكبير خالص انه يثبت عن طريق ان هو اله خلاص فانا بقول لك هل هو محتاج لهذه المعجزات بقى ليثبت ان هو اله شكرا جزيلا زي ما قال اخونا اظهر بالظبط شكرا جزيلا المايك فري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فهمت يا استاذ ذا فيتور طب يا اخو هننزل ورده للاستاذ بانوريون هو برده امكن يجاوبنا على السؤال ده انا داخل بيتجسس يعني مشوف الحوار ماشي عليه وبعدين نتكلم يعني استاذ بنور لو سمحت اكتب واحد جاوب مع اختك في الرب الاستاذة الاستا فيديو لانها أنا هي بصراحه متواضعه بتبخل علينا بالعلم اللي عندها فعاوز اسمع صوتك انت يعني ما فايده ت... ها انا عارف حاجة يا حاج استاذه يعني <تصفيق> لا <تلاقيش> يعني ثواني <تصفيق> خالص يا ادو علي معك المايك استاذ بانوريون مش سامع ما فايده الالهه للمعجزات تمام اا ما دام هو اله معاك المايك استاذ بانوريون بسمعك بس استنى بس يا استنى معاك المايك يا بانوريون شكرا كده استاذ زلحق هو ايه فايده المعجزات لربنا لا مفيش حاجة تفيد يعني الله ااا مفيش غير تفض الله لا ولا اي حاجه ولا بشر ولا يعني الله غني عن اي شيء انه غني عن كل حاجه مش ما يعني مفيش حاجه يعني مفيش حاجة هتعود بالفائده على الله هو مش, يعني, مش عايز عايز يعني عايز اعيد الجمله يعني اوعيد نفس الكلام بس مفيش حاجة سواء معجزة او غير معجزة يعني الله يستفاد من الله لا ما بيستفادش انه هو كامل ما نقص عشان اعتقد انه ماشي مستفاد شيء يعني. طيب فضل. طيب معاك المايك اخونا سيد مشاركه بس على الخفيف كده معاك المايك على السريع يا يا سلام عليك حضرتك لا انا مشاركاتي كلها مشاركات ثقيله مش خفيفه بص يا استاذ الفاضل السؤال بتاعك غير صحيح سؤالك خطا وانا اكلمك من مفهوم منطق اخر وانا اتحداك في هذه الجمله ليه لان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى المعجزات الله يحفظك الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى المعجزات عشان يثبت ان هو اله لان المسيح لما جاء المسيح ما جاش لناس ملحدين عشان يثبت لهم المعجزات فيقنعهم ان في إله موجود في الكون ولا المسيح جه لناس وثنيين ولكن المسيح اصلا ارسل في وسط اليهود اللي كانوا مؤمنين ان في اله اذا المعجزات اللي عملها المسيح ما كانتش عشان تثبت إن في إله ويقنع الناس إن في اله ولكن المعجزات جاءت عشان تقنع الناس إن الاله ظهر في الجسد إن الاله تجسد يبقى سؤالك ان هل الله محتاج معجزات عشان يثبت أنه إله لا سؤال غير صحيح الله مش محتاج معجزات عشان يثبت انه اله ولكن المعجزات مكنتش عن اثبات او ما دليل على اثبات وجود ربنا سبحانه وتعالى ولكن المعجزات كانت إثبات ودليل على ان الله ظهر في الجسد على ان الله ظهر في الجسد والمعجزات كانت دليل كمان على إن اله العهد القديم هو هو اله العهد الجديد وانا هضرب لك مثلا البابا شنوده في كتابه لاهوت المسيح بيقول ايه بيقول الصفحه رقم 94 ثواني افتح الكتاب اهي اهي اهي اهي اعذرتك ثواني بس اهي بص البابا شنو في كتاب لاهوت المسيح الصفحه رقم 94 في الصفحه رقم 94 بيقول ايه بيقول استنتاج بعد ما قعد يستخدم الادله على ان اله العهد القديم هو هو اله العهد الجديد بيقول ايه قال اذا كان لا يوجد سوى إله واحد بشهادة الكتاب المقدس بعهديه والسيد المسيح إلههم بشهادة نفس الكتاب بعهديه اذا فالمسيح هو هذا الاله الواحد الله يقول في سفر اشعياء لا اله غيري وفي نفس السفر يقول الوحي عن المسيح انه اله قدير فماذا يعني هذا سوى أن الاثنين واحد اذا المعجزات التي فعلها المسيح نما كان دليل في اعتقاد المسيحيين ان المسيح هو هو اله العهد القديم اتفضل معاكي مالك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله انا اتوقع ان كان سؤال اخونا براود لماذا يستدل النصارى بمعجزات المسيح على اولهيته واصلا الاله لا يحتاج الى ايه, إيه؟ معجزات تمام تمام هو مقصود مقصود من السؤال لا لا مش انا اللي سالت اخونا براود اللي سال السؤال لا هو, هو, هو ايه هو كده ليه بيستدل عليه بمعجزات سيدنا موسى عمل المعجزات سيدنا موسى عمل المعجزات تمام ليه هيعمل معجزات ده حتى بطرس عمل معجزات طيب هنسمع استاذه فيزيتور وبعدين نديك المايك يا براود معاك المايك يا فيزيتور شكرا يا ادمن انا بس يعني بدي اقول ده شو اسمه سيد انا بعرف اني سمعتك قبل هالمره بس وانت عم تحكي بدي اقول لك شكرا لك يعني في شيء فكر او وحي المسيح سيد المسيح الله محبه الله محبه كله حب انا والنساء وقوه لما السيد المسيح كان يعمل المعجزات لاحظوا كان يشفي عميان يعمل معجزات حتى تفرح قلوب الناس انا هلا احيانا بتمنى يعني من كثر ما عندي محبه انه انه في اذا حدا محتاج سواء كان مريض او انه بقول يا رب بليز اعطيني نفس القوه حتى اقدر اشفي او اقدر اساعد المحبه اللي كانت عند المسيح هي اللي كانت تدفع انه تعمل معجزات انا ما قريت الكتاب بس انا اي انه الدافع البيربس اللي, اللي من جوه من قلب المسيح هو الحب هو رساله الحب امم بس يلا باي عارفه يا استاذه فيزيتور في صوت اخو في صوت في صوت السلام عليكم طيب بارك الله فيك الاستاذة فوز عارفة عارفة الميزة اللي فيك ايه انت بتجاوبي بالبركة بالبركة يلا طلعت تقول محبة واحنا عارفين ان الله محب ماشي بس يلا بالبركة كده وخلاص <تصفيق> ولا يهمك والله طيب حد مشغل برنامج النصوص عشان بس يبقى كلامنا بادله وبعدين ندخلها بره حد مش نور انت مشغل برنامج النصوص طب اختنا نور الله يبارك فيك ااا مرقس 13 32 مرقس 13 32 مرقس 13 32 استنى بس يا برو. اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم به ما احد لا الملائكه الذين في السماء ولا الابن الا الاب تمام الابن بيقول لك انا لا اعلم متى الساعه جميل الابن لا يعلم متى الساعه ها ها اتفضل معاك المايك جاوبني على النص ده معاك المايك يا فيزيتور اسمعك في النص ده اوكي طيب حاتي رح اجاوبك انت عم بتحاول تق يعني النقطه اللي عندك انه انت بتقول انه سيد المسيح آم لو اله كان عرف وقت الساعه ام ال آم. اوكي المسيح كان يحكي يتكلم بال بالو... هاي بالنسوت مش مش باللهوت بالناسوت انا عم بقرا من كتاب انا اعطيني وقت بس هيك ينزل علي الوحي عشان اجاوبك بس انا بالكتاب عندي مكتوب هون انه عندما قال الرب يسوع انه هو نفسه لا يعرف وقت النهاية كان يؤكد ناسوته طبيعته البشرية فلا شك في ان الله الان يعرف الوقت والرب يسوع والاب واحد من حيث الطبيعة يعني لكن عندما صار يسوع انسانا تخلى باختياره عن الاستخدام غير المحدود لقدراته الالهيه والتوكيد هنا ليس على عدم معرفة الرب يسوع بل بالحري على حقيقة انه لا احد يعلم ذلك الوقت الا الله الاب وهو سيعلن ذلك متى يشاء فلا احد يستطيع ان يتنبا من الكتاب او العلم باليوم الذي سيأتي فيه المسيح ثانيه فما اراده الرب يسوع هو ان المطلوب هو الاستعداد وليس الحساب فيمكن ام انا بقول يعني ربنا يسوع المسيح جاوب جاوبهم لانه ما كانش مفروض يقولهم ايمتى بتيجي الساعه لانه شو الفائده اذا قال هو سؤال خبيث منهم انه اسالوه ايمتى الساعه لانه زي الغشاشين راح يبقى يعني انه وقت اخر وقت راح يضل يعمل كل شيء غلط وبيعرف وقد ايه ايمتى ربنا بديجي حاسب فبتوقف عن الاعمال القذره والشريره اللي بيعملوها قول مايكل لك اقول لك حاجه يا استاذه فيزيتور انا اشكرك على يعني وقتك الثمين ده معانا يعني هقول لك حاجه سهله خالص لو سمعني اكتبوا 1 لو في صوت الاخ اكتبوا 1 اه طيب هو يعلم ولا لا يعلم ها اكتبها لي كده يعلم ولا لا يعلم بس عشان اكمل كلام يعلم ولا لا يعلم ها يعلم اكتب 1 لا يعلم اكتب 2 يعلم اكتب واحد لا يعلم اكتب يعلم كلامه غلط حضرتك كده بتكذب المسيح تمام حضرتك كده بتكذب المسيح تمام خد المفاجاه دي بقى اذا كان هو ها تمام ماشي يا استاذ بنور انا اسمع دلوقتي انت بتقولي يعلم طيب هو حاجتين دلوقتي وال استاذ بنور هيعقب عليهم اذا كان يعلم يعلم ولم يقول لا يعلم وما قال شيء هو كذاب تمام واذا كان هو لا يعلم لا يعلم فهو قال الصدق ماشي اذا كان لا يعلم فهو قال الصدق ونحن نظن فيه الصدق تمام دي حاجه لو حضرتك قلت بتقول يعلم بس نسيته باللهوه فيش حاجه اسمها التفريقه بين النسيته واللهوه ده كلام البابا شنوده في كتاب طبيعه المسيح قال ونحن لا نفرق بين النسوت والاهوت نسوت لم يفرق لاهوته خالص انسي مفيش حاجه اسمها نسوت ولاهوت نسوت لم يفرق لهوت هقول لك حاجه سهله بسيطه ليه لاهوته ما قال لهوش ها ما قال لهوش متى الساعه عشان بدل ما يقول الناس ما اعرفش ايه رايك مش لاهوته موجود معاه ليه اللاهوت ما قالوش في الموقف ده يا يسوع الساعه يوم كذا ايه رايك معاك المايك يا استاذ بنوريون المسيح بيقول لا يعلم وانت بتقول يعلم ولا يعلم دي فزوره اسمح لحضرتك لا هي مش مش فزوره ولا حاجه بس لو تسمح لي بس لو تسمح لي بس ثانيه واحده يعني اعلق على حاجه كانت كتبت نقطه في الاول بعدين هقول لك على مساله الساع بطريقه انا كنت كتبت على التكست واقولها ثاني عن معجزات السيد المسيح هل زي ما قلت انه مش في حاجه للمعجزات لكن هل معجزات السيد المسيح تدل على او هي شيء يدل على اولويته او كلامه يعني كتعليم مش بس الاعمال بشكل عام مش يعني ات تحت الكلام والمعجزات الاعمال بشكل عام اه طبعا دهل على الوهيته عشان كده قال عنه القديس متى ان هو كان يعلم كمن له سلطان وليس كالكتب نفس الحكايه بالنسبه للمعجزات معجزاته بسلطان يا في مساله المعجزات هقول على حاجه واحده بس في حكايه المعجزات ودي معجزه ما تكررتش في تاريخ البشريه وما اعتقدش انها حتى هتتكرر انه في معجزه يعني ممكن حد يقوم بيها زي استاذ المسيح بعد الصلب في حادثه القيامه مش بنحاجب على سؤالك بس هقول هذكر معجزه زيها وهجيلك على مساله الساعه حد الموضوع ده أو موضوع القيامه من الاموات هذا العمل الانبي او المعجزه دي قام بيها السيد المسيح وحده مفيش حد من بني البشر وقت ادم لحد الوقت اللي احنا فيه ده استطاع انه يقوم من الموت بنفسه غريب ما اتذكرش العهد القديم كله او او في العهد الجديد او في كانت من على قلبنا حكموا وهزمان ضفرت لعكننا نسوان كتمنا لا قلبنا حكم وقالوا هزا ما ضل فاردوا لكننا يا انت <تصفيق> قادر يسوع نفسه قالها في طبعا كلنا تلاميذ من منيا والله في يوحنا 35 يسوع اثبت ان لا يقدر والقدر هو الاب فقط يوحنا 35 يوحنا ها 35 انا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيء اه صريح والله العظيم كلام المسيح صريح لا قال انا تمام حاضر اجيب لك يا استاذ ياسوع ده بولس اللي قال كده مش انا كمان حد يكتب يا اخوه كده هذا الذي اقامه الله ماشي يسوع بيقول انا لا اقدر ودع القادر انه ينجيه من الموت الموضوع يا استاذ زيتور كائن قبل ابراهيم والكلام ده كله ما ترد ايوه الله يبارك لك يا اخوتنا نور نورا شوف اقامه الله ها الله هذا اقامه الله في اليوم الثالث يا سلام يا سلام على النصوص كده ما تكلمش هنا باي كلام يعني اقامه الله ها شوف يا استاذ يسوسر امام اقامه الله اقامه الله ها كله بالدليل طيب نسمع خونا منياوي لان انا عارف ان هو ما بيقدرش يسكت في المواضيع اللاهوتيه دي معاك المراه كمنياوي تمام في صوت في <تصفيق> <هل> صوت <مم> طيب اهلا <حاجة> بك <مبارك> يا ليزه هو بس اا اضع واحد في الغرفه دي بالمناسبه اضع في واحد في الغرفه حقيقي هو بس اللي متكلم فيزيتور الزيتور حلو قوي كان بيقول ايه كان بيقول اصل المسيح قام نفسه من الموت وعلى اعتبار ان ده صحيح المفروض ان كل فعل مفروض ان كل فعل موجود في الكتاب المقدس دلاله والمفروض عامه ان كل شيء دلاله طيب انت بتقول يا استاذ بيستور ان الدلاله بتاعه اقامه يسوع لميت ولا اقامه نفسه ولا انه بيمسك الميه يخليها خمره ولا بيعمل اي حاجه ده كله دلالته ان هو الله حل يعني انا اخد منك قاعده ان اللي يعمل ان اللي يعمل اللي يعمل اي معجزه او اي شيء خارق للعاده يكون اله طبعا ده قاعدة فشلة جدا جدا جدا وتدل للمستمع ان حضرتك مش قارئ للكتاب المقدس ومجرد ناقل لبعض الكلمات الكتاب المقدس بيقول, المقدس بيقول ان موضوع الموجزات ده اي نبي في الدنيا يقدر يعمله بمعنى لما ترجع مثلا لكرنس الثانيه 12 12 قول ايه كرنس 12 12 الكتاب بيقول ان علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بايات يعني النبي او الرسول بيقدر يعمل ايات وعجائب وقوات يعني الدلاله بتاعه المعجزات اللي انت قلتها ان هو اله ده غلط ده كلام من حضرتك انت غير مقبول لان المفروض الشيء المشترك او اللي احنا بنرجع اليه او المرجعية في الحوار هي الكتاب المقدس الكتاب المقدس يقول ان دلاله الشيء ده او دلاله المعجزات او دلاله العجائب او دلاله